don't لفضيله <تصفيق> الذين امتحن الله قلوبهم للقوا لهم مغفرة وأجر عظيم الذين ينادونك من أرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين وتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والله عليم حكيم وإخاء فتان من المؤمنين قد تلو فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حسابا We Nie, لفضيله ولا تنابزوا بالألقاب بيت <تصفيق> الفسوق وَمَن لم يَتُبْ ta te prawa ولا لحم أخيه ميتا فكره. Yeah. Ah you yeah. Mówi والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قُلْ لَا تمنوا علي عَلَيَّ بل بَلِ اللَّهُ عليكم عَلَيْكُمْ أَنْهَبَا